ونعاهد الله ياك الغروم بوش بأنه لن يقر لك قرار ولن يهنا جيشك بلديد عيش وطيب مقام ما دام فينا عرق ينبض وقلب يخفر نقول للقوم إنها حرب صليبية ضد الإسلام فيقولون لنا لا بل هم دعاة تحرير وسلام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 والقدس تنادي صارق صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي والحور تنادي <تصفيق> والحور تنادي <تصفيق> والحور دين مغوان اتذكر لما ودعتك يا امي وبكيتي علي من الاشفاق قلت يا ولدي لا se قتلني الذكra والأشوا فرحلت لأمني في زمني بكرا يتسلط بالأجرا فحملت سلاحي ورفعتني أمضيتُ فاتلُ في الأعداء في الجنة أشدُ وأرتدلُ أحدثُ وأرتدلُ آياتِ القرآن وأقابلُ فيها زوجي وبنيها. أيا فتية الإسلام أي فتية الإسلام ما عز راقص ونحن نرى أليس صاح كنائم وما صاد فنان بسيف يهزه وليس حري مسكه للصوارم فمن ياترى للحق يرفع راية ومن يلتقي يوم الوغى بالأعاجم